اذناهو ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا انت تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثُمَّ أَذْهَبَ رَايَتُه فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى